يعني أسباب الخشوع في الصلاة كثيرة جدا مثلًا أسباب الخشوع في الصلاة الأسباب كثيرة جدا للخشوع في الصلاة يعني من أهمها حضور القلب أن يحاول أن يحضر قلبه معه وهو يصلي ما ما ينشغل بأشياء ثانية يخلي يركز يعني يحاول أن يكون قلبه معه في الصلاة يستحضر قلبه معه وإذا قال ابن القيم القلب مفطور على أنه منصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه فإذا كانت صلاة تمثل هما بالنسبة لك في أدائها وكذا فرح تهتم فيها أكثر ورح يحضر قلبك معك استحضار الوقوف بين يدي الله أن يستحضر أنه الآن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى هذا أيضا يعين على الخشوع كذلك يستحي من الله تبارك وتعالى يرجو أن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجلان ما بين صلاته كما بين السماء والأرض يعني يخاف أن لا تقبل منه هذه الصلاة ويرجو أنت أنت أن يعني يقبلها الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس من صلاة إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها سبعها ثمنها، تسعها عشرها يعني ليش أنا مصلي مصلي ليش أخذ العشر ليش ما أخذ الصلاة كاملة فهذا الإحساس والتفكير خليه أن يهتم بالصلاة أكثر ومن أهم الأشياء اللي هي التركيز في الصلاة ومحاولة فهم ما أقرأ في الصلاة من الأذكار من الأدعية من القرآن يعني أفهم اللي قاعد أقرأ وحرص أنك ما تقرأ في القرآن من القرآن إلا ما تفهمه وإذا كنت مو يعني أشياء سور حافظها فاهمها روح أفهمها عشان لما تقراها تعرف قاعد تقرأ شي قاعد تقول يعني تستوعب هذه ثم استحضار صفة صلاة النمس كيف كان يصلي كيف نحضر قلبها الصحابة الله تقلدهم تمشي على منهاجهم إن شاء الله تعالى هذه أسباب لخشوع في الصلاة ان شاء الله تعالى